ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يَوْمَ يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنِ المُتَّقينَ فِي جََّات وَنَعِيم فَكِينَ بِمَا آتَهُمْ رَبّهُم وَقَاهُمْ رَبّهُم ماَا ذاَابَجَحيِيم كلُلُ وَشْرَب هَنيِي أَمْ بِمَاكُْ تُمْ متكئين على سرور نصفوفة وزوجناهم بحور نعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل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 حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصاقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصِْر لِلحُكْمِ رَِّك فَإِكَ بأَعيُوننَا وَسَب بحَمد رَبِّكَ حين تَقومُوم وَمنِ الَّْلِ فَسَِّح وَإِذب النُجُوم